بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَينِ يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ.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 كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بَعْدَ ذَلِكَ ta هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا إليه يرجعون